بسم الله الرحمن الرحيم اغترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اتمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 بل قالوا الضراط احلام بل افتراء بل هو شاعر فليئتنا بايه فليئتنا بايه كما اوسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها فهل يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جذبا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين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 وَوكَمْ قَصنا مِنْ قَريٍَ كََثوالِ وَدَو وَأَن شَأنا بَعدَهَا قَوْمًا آخَرين فَلََّا أَحَّ بَعْسنَ إِذَاهُ مِنهَا يَقبُون لا تَقُبُ وَدعون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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَاتَّخَذَ لَنَا مِن دُونِنَا إِلَٰهًا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ قُذِفَ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِق وَلَكُ الْ وَيْلُ مِنَّ تَغْفون وَلَهُ مَ فيِ السَّمواتِ وَالْأَرضِ وَمَنَّ يَذَهُ لَا يَستكبِرون عَن عِبَادةِ وَلَا يَستحتِرُون يُسَبِّحونَ الليلَ وَهَا رَلَا يَفترون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 وفي فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدأ فإن ميت فهم الخالدون كل نفء ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَيَكْفُرُنَّ عَنْ وُجُوهِهِمْ مَّا رَأَوا وَلَعَنُوا أَنْظَارَهُمْ وَلَهُمْ مِنْ عَذَابٍ بَلْ سَأْتِيهِمْ بِعَذَابٍ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَلَا يَسْنَعُ الصُم مُددعَإِذا ماَاُم ذَرُون وَل إِكَدْهُم نَفحَةُم مِن عَذا بِ رَدّكَ لَا يَقولُ يَاولَناَا لا يَقولُ يَا وَلَناَ إِ كُ الْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُغْنِي النَّفْسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى لَنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الدماثير التي أنتم لها عاكفون قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين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 Tabjarru ila a fusihim faqau in nakum tumu waadimo Sumannu ki su aalabu sihim la تَاعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ قَفَّلَ لَكُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰٓئِمِينَ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 وَسُ لَيْمَا نَ حاصبَة تَج بِأَمْرِهِ إلَ الأر بَِّذ بوَتْن فيِيهَا وَكُ بِكُلِّ شيءَيءٍ عَالمين وَمِنَ الشَّيضين مَي يغُصُونَ لَهُ وَيعمللُ نَ عملًَا دُونَذَانكَ وَك لَهُ حافِ وَأيُّبًا إِلَّا دَاعَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عندنا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وزنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فَسَجَدَ لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِنَّا نَادَرُهُ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لفعله وإنا له كاتبون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 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا فَإِلَٰهِ يَشْهَدُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ ۚ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ وَأَنْتُمْ لَهَا وَارِبُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا قَانِتُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم من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 لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُحَايَا إِلَيَّ أَنَّ مَائِهَكُمْ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فقل آذنتكم على آذَنْتُكُمْ وَإِنْ أَدْرِ بِهِ أَقْرِبٌ أَمْ أَبْعِدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعْنَهُ فِدْنَةٌ لَّهُ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ إِلَٰهِهِ قَالَ رَبِّ احْكُم وربنا الرحمن المستعاد على ما تصفون